السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طيب أين وصلنا المسائل انتهينا منها. يقول هنا المسألة الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا فما هو حق الله تعالى علينا ما هو حق الله تعالى علينا يا صاحب العمامة قم أنت صاحب العمامة أيها نعم أن نعبده ولا نشرك به شيئا صحيح من أين أخذت هذا من حديث من معرفة حق الله تعالى علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا من حديث معاذ صحيح. طيب مام معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. فما ما فما هو حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ما هو؟ قوم أيها الأخير قوم. نعم أن يدخلوا الجنة. آه. هكذا يدخل العباد إلى الجنة هكذا آه. قم لا يعذب من لا يشرك به شيئا صحيح طيب هل هذه المسألة يعرفها أكثر الصحابة حق الله على العباد وحق العباد على الله أكثر الصحابة يعرفونها قم نعم لا يعرفونها ها أكثر, أكثر الصحابة يعرفون هذه المسألة أو لا يعرفونها ها ماذا يقول هل يعرفونها يعرفونها أجبت وما أصبت نعم اجلس قم اكثر الصحابة لا يعرفون من اين استفدت هذا او من اين اخدت هذا لان واخبروا بعض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجلس من القائلها ها انا ذا فيقوم ويصيب الجواب قم ثلاثة مشروط ها لا فلا أبشر الناس ففيه أن أكثر الناس لا يعلمون هذا أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أحسن هل يجوز كتمان العلم للمصلحة يجوز نعم قم. يجوز كتمان العلم المصلحة يعني الأصل هو كتمانه أم الأصل إبلاغه الأصل إبلاغه يجوز لمصلحة من أين أخذت هذا لا تبشرهم فيتكيلوا صحيح أحسن نعم 哎呦 في كل حال يؤخذ هذا على أنه ليس على إطلاقه فإن بعض المباحث تكون من علوم الكفاية يعلمها طلبة العلم والمتخصصون في الباب أما أننا نحدث الناس بكل ما طرأ في باب الأسماء والصفات تسيمهم عام، فقد لا تبلغ أفهامهم وأذهانهم المعنى الشرعي الصحيح، لكن أصل أسماء والصفات، مما يجب الإيمان به لدى المسلمين جميع جميعهم، فهم يخاطبون بأن الله سميع بصير حكيم عليم ولله الأسماء حسنا، فادعوه بها. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيخاطبون بما هو ظاهر الكتاب والسنة أما التفاصيل فيما جرى في بعض مباحث الأسماء والصفات وما زلت أقدام كثير من الطوائف فهذا لا تبلغ أفوأ أفوأ أفهام العامة وعلى كل حال ما ذكرناه وذكره الذهب نفسه وذكره الحافظ ابن حجر أنه كره بعض العلماء أو قال مالك بكراهية تحديث العامة ببعض أبواب الأسماء والصفات طيب شزاك الله خير لا بس طيب قال استحباب بشارة المسلم بما يسره من أين يؤخذ هذا نعم نعم أفلا أبشر الناس نعم أحسن طيب الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله من أين أخذ هذا؟ نعم يا حمزة. لا تبشرون فيتكل نعم نعم خشية يتكيل على ساعة رحمة الله. وقلنا أن المؤمن لا بد له يسير يسير أن يسير بجناحين جناح الخوف وجناح. الرجاء، فإذا غلب الرجاء، إذا غلب الرجاء يؤمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف يئس من رحمة الله ويقنط نعم أحسن. طيب قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله. أعلم من أين يؤخذ هذا يا عمار قول معاذ الله ورسوله أعلم نعم أحسن جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض من أين من أين أخذنا هذه المسألة؟ نعم قم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بهذا الأمر ولم يخاطب به غيره من الصحابة صحيح قال الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه نعم وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ وكان رديفه على حمار ففيه التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم لا كهيأتي الأمراء والرؤساء والزعماء فإنهم يأنفون أن يركبوا على حمار طيب قال الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة إذا كان تطيق هذا الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل وهو يخاطب بمثل هذا الأمر العظيم ومعاذ بن جبل كان من أهل العلم والفضل الرابعة والعشرون عظموا شأن هذه المسألة لأن هذه المسألة هي المسألة التي إذا أيقنها العبد وعمل لها فإنه يدخل الجنة وإذا فرط فيها وقصر فإنه متواعد بالنار بحسب تفريطه وتقصيره فهي مسألة عظيمة مسألة معرفة حق الله على العباد وحق العباد على الله وما هو الشرط الذي إذا وجد وتوفر عند العبد كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة ما ما لكم طيب قال باب فضلي ولا هذا قرئ ما قرئ هذا نقرأ اليوم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا باب عظيم ولاحظ أن المؤلف ابتدأ كتابه بمعرفة ماذا بمعرفة التوحيد والآن يبين لك فضله هذه من دقة المؤلف ومن معرفته لم يذكر لك فضل التوحيد وأنت لما تعرف التوحيد فإن المر لا يدعى إلى فضل شيء حتى يتعرف عليه فافرض أنه بدأ بمثل هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سيكون السؤال ما هو التوحيد هذا هكذا وقد ذكرنا قبل في درس الماضي أن كثير من الدعاة اليوم يتكلمون عن الإسلام في محاسنه وفي يسره وفي جماله كدين لكنهم لا يعرفون الناس ما هو الإسلام ما هو الإسلام فغاب معنى الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد غاب عن كثير من الناس وما عرفوا من الإسلام سوى أنه دين اليسر الذي هو المطلق عندهم فإذا جئت تقول هذا حرام قال الإسلام دين يسر وإذا قلت له هذا مبتدع قال لا الإسلام دين أخوة ومحبة وإذا قلت له هذا نصراني كافر يقول ديننا ليس دين عداوة عرفتم فجعلوا الدين الإسلامي دينا ميتا دينا ميتا ليس فيه ولا ولا براء وتجد عامة الناس والمثقفين منهم هم أيضا من العامة تجدهم يفرحون بمثل هذا الكلام إذا قلت لهم إن هذا الدين دين الإخاء المطلق والمحبة المطلقة والتيسير المطلق والرحمة المطلقة والتبسم المطلق عرفتم يفرحون بهذا لماذا لأن هذا ليس فيه قيام لدين الله عز وجل وسيبنى الدين على المداهنة وسيبنى الدين على التفريط في أمر الله عز وجل لكن الحق ما هو الحق أن يعرف الإسلام بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان والأحجار والكواكب والأولياء والرسل والملائكة كل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه يكفر به ومن يكفر بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله استغفر الله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لنفصى ملها من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله قال فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب التوحيد تقدم معنا ما هو وما هي أقسامه التوحيد ما هو قم الأخ الذي من سبها وراءك يوسف نعم يا يوسف مصدر وحد يوحد توحيدا والصلاحا إفراد الله بالعبادة نعم هذا فيه توحيد الاولوهيه هكذا نعم التوحيد الله بما يختص به وبما يجب له من ربوبية وله وأسماء وصفات صحيح صائب وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام نعم يا صاحب توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات والأنبياء خاصم أقوامهم في أي أنواع التوحيد في الألوهية صحيح قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب والذنوب أعظمها أعظم ذنب عصي الله به نعم قل الشرك بالله أعظم ذنب صحيح وقول الله, وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا في قصة إبراهيم مع قومه الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا ويشوبوا هذا الإيمان بظلم والظلم هنا المراد به الشرك فإن الصحابة رضوان الله عليهم خافوا من هذه الآية وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم أي منا لم يظلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم هذا الذي تذهبون إليه إنما كما قال لقمان العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فدل ذلك على أن الظلم هنا المراد به الشرك وتقدم معنا أن قلنا أن الظلم على ثلاث أنواع ظلم العبد نفسه وربه نعم وللناس وأن يظلم الله أن يظلم العبد نفسه فإنها المعاصي والذنوب والسيئات. وأن يظلم غيره من الناس فإنه في حقوق بالاعتداء عليهم وبغيبتهم وبسفك دمائهم والنيل من أعراضهم كل هذه مظالم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وانظر إلى عدل الله عز وجل حتى البهائم يقتص بعضها من بعض وإذا الوحوش حشرت ثم تصير ماذا ترابا وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت وأن يظلم العبد ربه بأن يجعل مع الله عز وجل شريكا وهذا الظلم هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل وظلم العبد لنفسه بوقوعه في الذنوب والسيئات قال هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فالظلم هو الشرك، والظلم أن تضع أن تضع الأمر في غير موضعه، فالعبد إذا صرف العبادة لغير ربه عز وجل، فإنه وضع العبادة في غير موضعها، فإنه يدعو من لا يستجيب له. قال الله عز وجل: ومن أظل من ما يدعو من دون الله؟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 فالشرك كان ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن إن كان موحدا كامل التوحيد فإنه الأمن المطلق التام ويفوته من كماله وتمامه بمقدار نقص توحيده وإذا كان موحدا فعنده مطلق الأمن للأمن المطلق أصل الأمن يوجد معه لوجود أصل التوحيد لكنه لا ينال الأمن المطلق إلا إذا كان لم يلبس إيمانه بظلم أي شرك عرفتم ففيه أن التوحيد أمره عظيم وهو سبب في حصول الأمن التام والاهتداء التام فهو لا يخاف الدنيا ويأمن في يوم القيامة عند أن يحصل للعبد أو للعباد المخاوف العظيمة في يوم عصيب شديد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهل كل مرضعات عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يأتي الموحد يأتي وهو آمن غير خائف لأنه حقق توحيد الله عز وجل أولئك لهم الأمن التام الكامل لأنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك ولهم الاهتداء في الدنيا والاهتداء هذا يجعلهم على صراط مستقيم ومن يأتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وهذا الاهتداء يجيب لهم البعد عن البدع والمحدثات بسبب التوحيد وفضله فإن التوحيد هو توحيد للمرسل وتوحيد للمرسل توحيد للمرسل, و... للمرسل وهو الله عز وجل وتوحيد للمرسل وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا تتبع طريقا إلا طريقه محمد صلى الله عليه وسلم فالاهتداء التام يجعلك على صراط مستقيم كل هذا سببه توحيد الله عز وجل وأنك لا تخلط مع هذا التوحيد شرك بالله عز وجل فقوله هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا أن الظلم هنا المراد به الشرك لأنه وضع للعبادة في غير موضئها. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فهذا كله وضع للعبادة في غير موضئها كذلك الله عز وجل ذكر أن أعمال هؤلاء تكون هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة فهذه الأعمال التي أشرك فيها العبد مع ربه تكون وبالا عليه وتكون من الظلم العظيم أما ظلم العبد لنفسه بالذنوب والسيئات فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إن كان من أهل الكبائر وقد جمعت الآية التي في سورة فاطر أصنافا من العباد وكان مآلهم الجنة ومنهم الظالم لنفسه فما هي هذه الآية قل صاحب الإمام قم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها فدل ذلك حتى أن الظالم لنفسه لوجود أصل توحيد الله عز وجل معه فإنه يقول إلى الجنة وإن عذب بمقدار ذنبه وإن عذب بمقدار ذنبه فإذن الأمن قد يكون تاما وقد يكون أمنا ناقصا فمطلق الأمن والإيمان المطلق والأمن المطلق ينبغي أن تفرق بين التعبيرين مطلق الأمن أصله لوجود أصل التوحيد. والأمن المطلق كماله وتمامه وهذا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم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 فانظر إلى فضل توحيد الله عز وجل أن يعيش العبد آمنا آمنا وإن كانت حوله المخاوف هكذا نصرت بالرعب مسيرة شهر ولذا تجد الموحد ولو حوله من المخاوف الأمر العظيم تجده كأنه يعيش في أمن وأمان وتجد العاصي والمشرك يحسبون كل صيحة عليهم تجده خائفا رعديدا جبانا صاحب المعاصي صاحب المعاصي تجده خائفا صاحب النفاق تجده خائفا الموحد تجد يعيش أمانا وطمأنينة وإن كان الأعداء يتربصون به الليلة والنهار ويضع بين عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس ماذا يضع بين عينيه يا محمد كنت مسافرا أو كنت مشاغبا اختر واحدة منهما الاثنين لا اجلس قم يضع بين عيني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحب فيا عبد الله بقدر ما في قلبك من توحيد الله عز وجل والإخلاص لله بقدر ما يحل بقلبك الأمان عرفتم؟ وبقدر ما تضيع من هذه الأمور يغيب عنك الأمن والأمان عرفتم يا إخوة فتجد المر إذا فرط بالذنوب والسيئات والمعاصي فلا شك أنها تذهب كمال التوحيد أو لا الموحد الموحد بكمال التوحيد هل تجده خائفا لا لكن الموحد الذي ووقع في قلبه الهوى والمعاصي فإنه يصيبه من الخوف والذل للمخلوق بقدر معصيته والله عز وجل قد ذكر وصف القلب السليم الذي يأمن بين يدي الله عز وجل بأنه سليم من شبهة تعارض خبره والعلم الذي جاء به محمد ومن شهوة تعارض الإرادة والقصد والعمل إلا من أتى الله بقلب سليم قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه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 أخرجا أي البخاري ومسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد الشهادة ما هي هي الإقرار عن علم هي الإقرار عن علم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون من شهد أن لا إله إلا الله تقدم معنا معنى كلمة التوحيد فمن يقول أنا لا إله إلا الله ما معناها قم يا مجد قم لا إله إلا الله نفي وإثبات ما معناها لا معبود بحق إلا الله وغير الله إن عبد فبباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحسنت لا إله نفي لكل آلهة عُبيدت إلا الله إثبات العباد لله عز وجل وإثبات أن الله عز هو المستحق لهذه العبادة فهو الإله الحق وحده توكيد لقوله إلا الله هكذا إلا الله وحده وقد جاء هذا في الكتاب في قول الله عز وجل إذا ذكر الله وحده اسماء الزت قلوب الذين أول الآية وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون حتى تؤمنوا بالله وحده وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا فوحده توكيد للإثبات أجعل, أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال وحده لا شريك له توكيد للنفي، لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في إلوهيته، لا شريك له في أسمائه. وصفاته فالشريك والند قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشرق قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فالند والشريك والمثيل كل هذا ينافي توحيد الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فند والشريك والكفء والمثيل كل هذه تنافي توحيد رب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لا شريك له من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه كلمة التوحيد الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وهذه الكلمة هل يكتفى بالعلم بها نعم العلم والإقرار والعمل بمقتضاها العمل بمقتضاها فإن الكفار كانوا يعرفون معناها كانوا يعرفون معناها فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله نعم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يعرفون معناها لكنهم لم يعملوا بمقتضاها لم يعملوا بمقتضاها ولذا لا إله إلا الله ليست كلمة تجري على اللسان فقد ذكر العلماء لها شروطا سبع شروط سبع تقدمت معنا في بعض الدروس قم يا مالك أنت بعد يا محمد العلم المنافي للجهل اليقين المنافي للشك الإخلاص المنافي للشرك الصدق المنافي للكذب المحبة المنافية للبغض الانقياد المنافي للترك القبول المنافي للرد أحسن جمعت في بيتين أحسنت يا مالك جزاك الله وخير قم يا صاحي قل للأبيات قم أحسنت جزاك الله خيرا إذا هذه الشروط التي ذكرت استقرأها العلماء فهي ليست كلمة تجري على اللسان ليست كلمة تجري على اللسان فإن المنافقين قد كانوا يقولونها لكنهم هل يعملون بمقتضاها هل صحبها تصديق القلب والعمل بمقتضاها الجواب لا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سؤال عند من قم يا أخان من الخمس قم لو اكتفى العبد بقوله لا إله إلا الله ولم يقل أن محمدا رسول الله كان مسلما ها انظر الى اخيك يمد يدا ها لا يكون مسلما حتى يشهد ان محمد رسول الله قم توافقه او تخالفه ها يكون لا يكون مسلما صحيح اجبت وصبت استريح وان محمدا عبده ورسوله عبد فوا نبي مرسل والعبودية شرف عظيم لله عز وجل كيف إيش تقول العبورية لله شرف عظيم ايش قلتنا ها لا بس فكون العبد يكون عبدا لربه عز وجل فهذا شرف فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله وفي هذا رد على من على الذين غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خلق من نور فهذا القول باطل وهو من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا رد على غلات الصوفية الذين بالغوا في الإطراء والمدح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتلك البردة للبوصيري التي فيها أبيات شركية، وهم يهزون رؤوسهم بها. يا أكرم الخلق، مالي سوى كألوذ به؟ مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمامي؟ ماذا ترك لله عز وجل؟ والله يقول: أما يجيب المضطر؟ إذا دعا ويكشف السوء ومن جودك الدنيا وبراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم أعوذ بالله هذا لله عز وجل علم اللوح والقلم فانظر إلى اطراء هؤلاء وغلوهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، وكأنهم ما قرأوا هذا الحديث. سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإنه لما قام عبد الله يدعو، فالعبودية. شرف عظيم فإن بعض العباد قد يكون عبيدا لغير الله عز وجل تعيس عبد الدرام تعيس عبد الدينار وأن محمدا عبده ورسوله رسوله لأنه أرسل للناس كافة بينما كان النبي يرسل إلى قومه ولذلك أوت النبي صلى الله عليه وسلم خمسا لم يؤطاهن أحد من الأنبياء قبل فما هي قم أيها الأخير قم الأخير نصرت بالروع بمسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قابلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أموتي أدركته الصلاة فليصلي هذه ثلاثة أعطيت الشفاعة وكان النبي يرسل إلى يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس كافة طيب أزبت وأصبت من صحاب الحديث ومن أخرجه درست معنا العمدة إيش يقول أخوك من حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم توافقونه أم تخالفونه زابر بن عبد الله صحيح أحسنتم وأن محمدا عبده ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين أرسل بالإسلام فهل هو دينه وحده أم دين الأنبياء جميعا الإسلام دين الأنبياء جميعا دين النبي صلى الله عليه وسلم فقط لماذا تردت أخايف أنت دين الأنبياء صلى الله عليه وسلم دليلك إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه فما معنى الإسلام الذي جاء به الأنبياء والمرسلون الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما طيب أحسن أرسل بأي آية ونبئ بأي آية أرسل بالمدثر نبئ بإقرأ صحيح قال وأن محمدا عبده ورسوله إذن هو عبد رسول هو عبد رسول وكما سمعت فيه رد على الغلات الذين يذهبوا إلى أنه خلق من نور وإلى الذين نعم كيف مولانا المولى والولاء له معاني كثيرة. الولاء يطلق على معاني كثيرة والموالي هذا لم يطلقه السلف ولم يستعمله الصحابة. والواجب توقير النبي صلى الله عليه وسلم تعزيره هكذا وأعظم ما يخاطب به ما خاطبه به ربه عز وجل يا أيها الرسول ويا أيها النبي فخاطبه بالنبوة أو طيب وهذه شهادة شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله تستلزم أن يعبد إلا الله عز وجل وشهادة أن محمد عبده ورسوله تستلزم ماذا تستلزم ماذا نعم قم يا منير قم أنت مختب اليوم تصديقه فيما أخبر واشتنابه ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع طاعته فيما أمر صحيح إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنالك جفات وهنالك غلو هكذا الغلو الذين أنزلوه منزلة إله وأشركوه في عبادة الله عز وجل فسألوه من دون الله وتقربوا إليه من دون الله ودعوه من دون الله عز وجل والجفاة هم الذين خرجوا عن هديه وطريقته والحق ما هو هو اتباع طريقته والإيمان بأنه نبي مرسل وأنه خير الأنبياء وإنه من أولي العزم وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله عز وجل وحبيبه وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكل الرسل وهم عبيد لله عز وجل وهم رسل الله وهذا فيه رد على من في رد على النصارى واليهود اليهود قتلت الأنبياء وهم الذين قالوا على إيسى أنه ابن زنا وشبه إليهم أنهم قتلوه صلبوه وقتلوه والحق أنه رفعه الله وأما النصارى فغالوا حتى جعلوه إلها إله أو ابن إله فالله عز وجل جعل أنبياءه شرفوا بأنهم عبيد الله واصطفاهم ربهم لهذه الرسالة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى ولد بلا أب هكذا وأمه مريم وقصته ذكرها ربنا في كتابه عز وجل فإيسى ولد بلا أب وولد من أم وهي مريم وكانت له آيات وبراهين من أنه تكلم واوة في المهد صبية وكذلك جعل الله له من الآيات أنه يبرئ لأكمهة والابرص ويحيي الموتى بإذن الله وعيسى كما أنه ولد بلا أب فأدم ولد بلا أب ولا أم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وأن عيسى عبد الله ورسوله فالنصارى أطروا عيسى وغلوا فيه حتى جعلوه إلها يعبد وهذا الإله يأكل كما يأكل البشر ويشرب كما يشرب البشر ويقضي حاجته كما يقضي البشر حاجاتهم وهذا يدل على حمقهم كيف يكون إله وهو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر وكيف الإله هذا الذي تعبدونه يحتويه رحم مريم كيف يكون إلها مريم مخلوق هكذا وهم لا يقولون بأنها إله، فكيف عيسى هذا الإله يحتويه رحم هذه المرأة؟ فهذا يدل على يدل على اختلال عقولهم. فعيسى يأكل كما يأكل البشر ويمشي في الأسواق ويحتاج إلى ما يحتاج إليه. البشر لكنه أكرم بالرسالة أكرم بالرسالة وهذه الرسالة لا تخرجه عن كونه عبدا لله عز وجل وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ما هذه الكلمة كن وهي كلمة كن فيكون وروح منه هذه روح من هي شبهة النصارى فقالوا أن إيسى هو نعم هو من الله لأنه روح منه معناه أنه بعض منه وهذا ليس بحق فإن منه هنا ليست للطبعيض إنما لابتداء الغاية لأن ابتدأت روحه من الله عز وجل بقوله كن فيكون والأرواح كلها أرواح إيسى وغير إيسى من الخلائق هي من الله عز وجل هل من هنا للطبعيض؟ لا إنما الابتداء الغاية وأنه روحه خلق الله عز وجل كما أن أرواح المخلوقين خلقها الله عز وجل وفي قول روح منه لأن عيسى ولد من غير أب ولد من غير أب والله عز وجل هو الذي الله عز وجل هو الذي ألقى هذه الروح في هذا المخلوق بقوله كن فروح منه لابتداء الغاية لا أنه بعض منه فانتبهني منه فمنه ليست للطبعير إنما من للابتداء من للابتداء ولذلك هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جميعا منه هل معنى أنها كلها مضافة إلى الله عز وجل أنها بعض من الله لا إنما إضافة المخلوقات إلى خالقها من باب إضافة المخلوقات إلى خالقها كذلك قول الله عز وجل وأن أرضي واسعة وأن أرضي واسعة الآن أضاف هنا الأرض إليه عز وجل من باب من باب إضافة المخلوق إلى خالقه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وقد تأتي هذه الإضافة فيها عموم وقد تأتي لإضافة إضافة تشريف وأن بيتي بالطائفين فبيتي الآن مضافة الله عز وجل أضافها إليه فهل هذه إضافة إضافة طبعيض أم إضافة الجواب تشريف الجواب إضافة تشريف. وكذلك أيضا ناقة الله وسقياها ناقة الله إضافة صحيح؟ ولا شك أن هذه الناقة مخلوقة لله عز وجل لكنه خص هذه الناقة بالإضافة إليه تشريفا لها تشريفا لها فإذا هذه الأعيان القائمة بنفسها إذا أضافها الله عز وجل إليه فهي إما إضافة من باب إضافة الخلق إلى خالقه عز وجل أو من باب إضافة التشريف من باب إضافة التشريف بخلاف الإضافة التي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الصفة ليست عينا قائمة بنفسها ليست عينا قائمة بنفسها أنت أيها المخلوق صفاتك أعيان قائمة بنفسها أجيب علمك الآن صفة لك أو لا هل هو قائم بنفسك بنفسه الجواب لا طيب سمعك عين قائمة بنفسها لا إنما هذه الصفات هي مضافة إليك هي مضافة إليك فإذا يفرق بين الأعيان القائمة بنفسها وبين الصفة التي تتبع الموصوف التي تتبع الموصوف فهنا عيسى هو عين قائم بنفسه أو لا ولد في رحم أمه وكيف ولد بلا أب بكلمة ألقاها وهي كن فيكون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أنت تستغربون من عيسى أن يكون بلا أب طيب آدم أين أبوه وأين أمه أيهما أدعى للاستغراب ها؟ آدم أين الأب وأين الأم عرفتم الآن إذن عندنا من خلق بلا أب ولا أم وهو آدم وعندنا من خلق بأم بلا أب وهو عيسى، وعندنا من خلق بأب بلا أم من؟ إيش قالت؟ حواء، صحيح. حواء، حواء الآن ولدت بأب بلا أم لأن خلقت من ظلعي آدم، خلقت من ظلعي آدم، فعلى هذا تكون قسمة كم؟ ليش رباعية أيام؟ طيب سائر البشر من أب وأم، وعيسى من أم بلا أب، وحواء من أب بلا أم، وآدم بلا أب ولا أم. أبو عيسى ما في شيء ليش عيسى يسمى به من اسماء الأنبياء وأنت تكتني بأكبر أبنائك أبو عيسى قال وكلمته ألقاها إلى مريم قلنا كن فيكون وروح من قل من ليست للتبعيض إنما للابتداء فروحه لا كأرواح غيره باعتبار ماذا باعتبار أن الأرواح الأخرى إنما جاءت بأب وأم وهذا بأم بلا أب عرفتم الآن فإذا أنت لا تعتقد أنه روح من إنها من الله عز وجل على جهة أنه بعض من الله هذه شبهة من؟ هذه هي شبهة النصار عرفتم الأرواح الآن كلها من الله عز وجل من باب إضافة المخلوقات إلى خالقها صح أو لا لكن قد الله عز وجل ذكر هنا وروح منه باعتبار أن مريم مريم عليه السلام مريم جعل في رحمها إيسا بكلمة الله عز وجل بكلمة بكلمة الله عز وجل فمن هنا قال الله وروح من ابتدأ من الله عز وجل هذا الروح وليس لأب وليس لأب فهو مخلوق وتكون من هنا للابتداء الغاية وليست للطبعيض كما يزعم النصارى وإلا لو قلنا في قول الله عز وجل جميعا منه لما ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما جميعا منه منه معناه أيضا هم أيضا يعتبرون إلها إذا جعلنا منه باعتبارنا أنها تبعيضية لا ليس بصحيح فالمراد هو إضافة المخلوقات إلى خالقها لأنها أعيان قائمة بنفسها أعيان قائمة بنفسها فقد تكون الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وقد تكون من باب إضافة التشريف من باب إضافة التشريف في قول ناقة الله ناقة الله وفي قول طهر بيتية وكذلك أيضا عبد الله كل هذه إضافة تشريف أما من باب إضافة الصفة إلى موصوفها فهذه ليست أعيان قائمة بنفسها ليست أعيانا قائمة بنفسها طيب قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق الجنة حق فيه رد على أهل الفلاسفة الذين يقولون ما هي إلا خيالات ما هي إلا خيالات جعلت الجنة كنوع خيال كي يرغب فيها وكي ينشط العباد العمل لها كدافع فقط وإن ليس هناك شيء حقيقي اسمه الجنة أو النار هذا يقوله الفلاسفة ويقوله أهل غلاث أهل الباطل الذين يزعمون أن الجنة ليست بحق ما هي إلا تخيير وأهل الزنادق أيضا أهل الزندقة من القائلين بأننا لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوف من نار الذين يدعون محبته أو حبه أو أنهم يتعبدون بالحب وحده يتعبدون بالحب وحده ولا شك أن هذه زندقة فإن الله عز وجل لا يعبد بالحب وحده بل يعبد بالحب والخوف والرجاء والجنة حق موجودة هكذا باقية أو تفنى الجواب باقية والنار موجودة باقية أو تفنى لا تفنيان لا الجنة ولا النار والجنة هي دار المتقين والنار هي تار دار الفاسقين الكافرين والجنة حق الله عز وجل بشر بها عباد من أجل أن يعملوا لهذا الثواب العظيم فإن العبد إذا ذكر له الثواب نشطة في العمل له والله عز وجل ذكر الجنان وما فيها من نعيم من أجل أن يتشوق العباد للعمل لها والفوز بها وذكر النار وما فيها من الأهوال من أجل الحذر منها واجتناب أسباب الدخول إليها فهذه حكمة الله العظيم أن جعل الجنة حق والنار حق والجنة حق والنار حق قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أدخله الله الجنة هذا وعد من الله عز وجل لمن شهد, شهد أقر بعلم أيقا بكلمة التوحيد وهل يكفي أن يقولها بلسانه الجواب لا إنما يقر بها ويعلمها ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها إذن ثلاثة أمور لا بد من تحققها وأن محمد عبده ورسوله أي أنه يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر الزجر يعبد الله بما شرع هذه من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله خص عيسى بالذكر لما جرى من النصارى من تأليه لعيسى وقد جعلوه إلها وهو عبد لله ورسوله والجنة حق والنار حق في رد على أهل الباطن من الفلاسفة وأهل الزندقة بأن الجنة والنار ما هي إلا خيالات وأمور جعلت للتحفيز للأعمال بينما نزلنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفي خبر المعراج وفي خبر المعراج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من أهوالي أو رأى من بعض المعذبين في النار فهذا يدلك على أنها حقيقة وأن الجنة موجودة والنار موجودة لا تفنيان أدخلوا الجنة على ما كان من العمل أي على ما كان من ذنوبه وتقصيره فإنه قد يدخل الجنة ابتداءا وقد يدخل الجنة انتهاءا يدخل الجنة ابتداءا وقد يدخل الجنة انتهاء ابتداء هؤلاء هم الكمل من المؤمنين ممن كمل لا توحيدهم وإيمانهم فإنهم يدخلون الجنة ابتداء وبعض الموحدين تكون له ذنوب وسيئات لكن تناله رحمة الله عز وجل أو يحصل له من شفاعة من الشفاعة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الصالحين أو الصديقين وكذلك يدخل الجنة ابتداء ومنهم من أهل الذنوب والمعاصي من يعذب بمقدار ذنبه ومعصيته لكنه يقول أمره إلى الزمنة بسبب حسنة التوحيد بسبب حسنة التوحيد وهذا على غير ما تقوله الخوارج والمعتزلة من أن صاحب المعصية الكبيرة يدخل النار خالدا مخلدا فيها طيب قال ولهما في حديث إتبان وهو ابن مالك إتبان ابن مالك الأنصار الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وله ما في حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار منع منع من النار من قال لا إله إلا الله مجرد القول نعم لا ليس بمجرد القول انظر إلى القيد هنا يبتغي بذلك وجه الله وهنا لا تنفع المنافقين أن قالوا لا إله إلا الله لأنهم لا يبتغون بها وجه الله يريدون أن يحفظوا دماءهم ويحفظوا أموالهم بين المسلمين فقالوا لا إله إلا الله فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل وقد أعلمه ربه بهم أعلمه ربهم بهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم لكنه لا يقتلهم كي لا يقال إن محمدا يقتل أصحاب إذن في قوله من قال لا إله إلا الله ليس مجرد القول إذا إذا أراد أن يبتغي بذلك وجه الله فليأخذ بأسباب البغية هذه بأن يخلص لله عز وجل ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله فيوحد ربه عز وجل ويبتعد عن أسباب الشرك صغيره وكبيره قليله وكثيره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما أن يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه يبتقي بها وجه الله وهو يقع فيما يضاد كلمة التوحيد من دعاء غير الله ومن جعل الوسائط والشفعاء بينه وبين الله عز وجل أو أن يتخذ أسبابا ليست بأسباب شرعية كان يعلق التمائم والحروز أو أنه يعظم الأولياء ويبني القبور ويشيد القبور ثم يزعم بعد ذلك أنه يبتغي بذلك وجه الله فهذا كذب هذا كذب وهذا يعتبر منه مجرد كلام لأن الحق أن الذي يبتغي بذلك وجه الله فإنه يجانب الشرك وأسبابه ويكون مبغض الله ويكون أيضا من أهل التوحيد الخالص كما قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا يدلك على التقييد بأن قول لا إله إلا الله على اللسان لا تكفي صاحبها حتى يصحبها اعتقاد القلب وحتى يصحبها العمل بمقتضاها العلم بها لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالعلم بلا إله إلا الله وكذلك العمل بمقتضى هذه الكلمة فلا يقال العبد ما يباض هذه الكلمة من الشرك وأسباب الشرك من دعاء غير الله عز وجل ومن الاستغاثة بغير الله عز وجل ومن التوكل على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين فيما يتعلق بالاستعانة أما التوكل فمن العلماء من يقول أن التوكل خالص لله عز وجل فهو اعتماد القلب فهو اعتماد القلب. إذن في قوله يبتغي بذلك وجه الله فيه إشارة إلى الشرط وهو أنه يريد الإخلاص لله عز وجل بقوله لا إله إلا الله وهذا الإخلاص منافي للشرك. الإخلاص منافي للشرك. يبتغي بذلك وجه الله أي أنه مخلص لا يريد من هذه الكلمة ما يريد من هذه الكلمة. أن يحمي دمه أو أن أن يحمي ماله أو أن يحقن دمه ويصون دمه لا يريد بذلك تحقيق التوحيد لله رب العالمين قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري ما اسمه وما اسم أبيه ما اسمه ومسمه أبيه قم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 قوله لو أن السماوات السابع نعم نعم عبد الله لا بس نحن ما نحفظ الهاتف اكتبه لنا ان شاء الله طيب قول هنا لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله يشهد له حديث البطاقة هكذا حديث البطاقة الرجل الذي له مئة سجل مد البصر من السيئات لكن عنده كلمة التوحيد قالوا إن لك عندنا اليوم فجئ بكلمة التوحيد ووضعت في كفة ووضعت السجلات التي يمد البصر من السيئات في كفة فمالت بهن لا إله إلا الله ورجحت هذه تشهد لهذه الفقرة وسبب ضعف الحديث دراج ابن سمعان أبو السمح هذا الراوي ضعيف يرويه عن أبي الهيثم يرويه عن أبي الهيثم قوله قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وادعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله فيه أن الأنبياء فيه أن الأنبياء أيضا يحتاجون إلى التنبيه على فضله لا إله إلا الله مع أنهم أعظم من وحد الله عز وجل هكذا ومع هذا يحتاجون إلى التنبيه لفضل وإظم لا إله إلا الله قال كل عبادك, عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهم الملائكة الملائكة يحتاجون إلى أن تقلهم, أو تقلهم السماوات لكن الله عز وجل هل محتاج إلى السماوات؟ الجواب لا هو غني عن كل شيء هكذا وهو الغني والخلائق كلها مفتقرة إليه لكن السماوات لما نقول إن الله في السماء والله عز وجل في السماوات ليس أنه مفتق لهذه السماوات تذله أو تقله لا كما يحصل للملائكة الذين في السماء وإنما هذه جهة هذه جهة جهة علو هذه جهة علو فالملائكة الذين في السماء هم في السماء مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل تقلهم السماء أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع قدم أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع ففيه أن الملائكة تظلهم أن السماء تظل الملائكة وتقلها لكن الله عز وجل غني عن العالمين وليس مفتقرا إلى هذه السماوات السبع إنما هي جهة العلول الله عز وجل قال لو أن السماوات السبع وعامرهم أي من الملائكة غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله لعظم هذه الكلمة لعظم هذه الكلمة وكما تقدم أنه لا يكفي أن تقال على اللسان دون اعتقاد الجنان وإقراره ودون العلم بمعناها ودون العمل بمقتضاها. فإنها لا تنفع صاحبها إلا بهذا لا تنفع صاحبها إلا بهذا وهذا فيه فضل التوحيد السماوات السبع خلق عظيم هذه السماء الدنيا التي نراها هل نحيط بها رؤية وعلم الجواب لا نحيط ومع هذا هي سماء من سبع سماوات فانظر إلى عظم خلق الله عز وجل والأراضين السبع أيضا ومع هذا العظم في الخلق فإن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة مالت بهذا الخلق العظيم ففيه فضل التوحيد وفضل كلمة التوحيد أن المر يحرص على تحقيقها على العلم بها والإقرار بها والعمل بمقتضاها والدعوة إليها والصبر على الأذى من أجلها رواه ابن حبان وهو محمد بن حبان والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع وصححه وتقدم معنا تساهل الحاكم في أحكامه في التصحيح والتحسين قال وللترمذي وحسنه عن أنس الترمذي ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته وما اسم جده نعم نعم فضل محمد ابن عيسى جده سوع كنيته أبو عيسى صحيح قال وللتلمذي وحسنه ما معنى وحسنه يعني قال حديث حسن صحيح وللتلمذي وحسنه عن أنس وهو ابن مالك الخزرجي هكذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. لم يقل له لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لم يفعله إلا فعلته. ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر ما له وولده. فعمر أنس مات على عمره مئة. مئة وكم مئة وخمسة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم وهذا يسمى, يسمى حديث قدسي والحديث القدسي هو من لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل لفظه ومعناه يعزى إلى الله عز وجل أم لفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه إلى الله عز وجل من العلماء من قال بهذا وأنه لفظه ومعناه من الله عز وجل إلا أن الأحاديث القدسية لا يتعبد الله بها ولا تتلى كما يتلى القرآن ولا تمنع الحديث القدسية عند القائلين بعدم قراءة القرآن لمن كان جنوبا لا تمنعه من أن يقرأ وهكذا ذكروا فوارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي فالحديث النبوي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه أوحاه الله إليه لكن الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا أو أي ما يقرب من ملئها وما يقرب, يقرب منها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فانظر إلى عظم التوحيد وفضله أن المرء إذا لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا ولو كان الذنوب هو بلغتش بلغت قراب الأرض ما يقرب من ملء الأرض خطايا وسيئات إذا لقي الله بالتوحيد الخالص وأنه لا يشرك بربه عز وجل شيئا لا لقيه الله عز وجل أو لا الله عز وجل بقرابها ففيه فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب والخطايا ماذا أراد الأخ كان؟ كان في أخرى فعّالا. إذا فيه فضل التوحيد بأنه يكفر الذنوب والسيئات ولو كانت مثل من الأرض، لكن لا تشرك ب شيء فشيء نكر في سياق النهي تفيد العموم شركا كبيرا أو صغيرة قليلا أو كثيرة ظاهرا أو خفيا ومن كان على هذا الحال ممن يجانب الشرك بكل صوره تكون خطاياه من الأرض الجواب نعم لا سيكون على احتراز فليس فيه فتح الباب للذنوب والمعاصي والخطايا وليس فيه تقول أنا الحمد لله لست أدعو ميتا لست أطوف على قبر لست أعلق تميمة أنا على خير الآن ولا تضرني الخطايا والذنوب لأجل هذا الحديث ممكن يأتيك الشيطان فيقول هذا الجواب ممكن لكن يقال إذا كنت على توحيد خالص وعلى مجانبة للشرك بكل صوره ووسائله هل ستقع منك هذه الخطايا والذنوب الذي يقع في المعاصي والخطايا والذنوب ولا يبالي يكون عنده توحيد كامل أجيب يفوته من كمال التوحيد بقدر بقدر هذه الخطايا والمعاصي ولذلك تجد صاحب المعصية يذل لغير الله موجود؟ موجود أولا يذل لغير الله يخشى غير الله يخاف من غير الله يسأل غير الله موجود يا إخوة أولا وهذه المعاني ذكر ابن القيم في مدارج السالكين وهذه مسائل دقيقة لطلبة العلم أن يتأملوا في هذا الأمر فليس الحديث معناه إذا كان إذا كنت على التوحين الظاهر بأنك لا تدعو ميتا ولا تطوف بقبر ولا تعلق تميمة ولا تأتي كاهنا أنك إن فعلت الخطايا والذنوب والسيئات لقيك الله بقراب الأرض مغفرة أنه يهون عليك أمر الخطايا والذنوب لا فإن الذنوب والمعاصي لها أثر في هذا التوحيد تضعفه فلا إله إلا الله كما يقول ابن القيم في بعض القلوب كالشمس صح نورها كالشمس وفي بعض القلوب نورها كالقمر وفي بعضها كالكوكب وفي بعضها كالسراج وفي بعض القلوب لا إله إلا الله كالشمعة عرفتم الآن فلا تظن أن الأمر في هذا الحديث أنك إذا أتيت بما ظاهره التوحيد أنك تقع فيما شئت من الذنوب والخطايا فإن الذنوب والخطايا تؤثر في كمال هذا التوحيد ولا تزال تضعفك ولا تزال تضعفك حتى تقع في الشرك عياذا بالله هذه معاني خفية ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يحذر الناس منها فالذنوب بريد قد يبلغ بالمرء إلى الكفر هكذا وإذا تهاون العبد بها ضعف توحيده شيئا فشيئا نعم تفضل أنا لم أسمع كثيرا مما قلت. هي فائدة هذه؟ ها يذكر فائدة؟ فائدة قالها عبد الله وأرسل في ورقة. تذكروا أخونا عبد الله جزاك الله خير الله يحفظكم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نعم يا أخوانا نريد نكمل الباب يا إخوة صح نريد نكمل نعم نعم هذا فيه العلو لله عز وجل نقول مستوي على عرشه استواء يليق به الرحمن على العرش استواء ليس السماوات تظله ولا تقله وليس هو بحاجة إليها وهو الغني هذا الذي أردت طيب قال فيه مسائل الأولى ساعة فضل الله من أين أخذناها؟ من أين أخذناها نعم أحسنت أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كثر ثواب التوحيد عند الله من أين قم يا حمزة طيب تكفيره مع ذلك للذنوب أن التوحيد يكفر الذنوب من أين؟ نعم من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله حرم الله على النار صحيح. طيب الحديث الأول أدخله الجنة على ما كان من العمل الرابع تفسير الآية التي في سورة الأنعام التي هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا أن الظلم المراد به الشرك الخامس الخامسة تأمل للخمس اللواتي في حديث عبادة تقدم ذكر هذا السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان حديث عبادة مع حديث عتبان وما بعده وتبي لك معنى قول لا إله إلا الله وتبي لك خطأ المغرورين من هم المغرورون الذين ظنوا أنها مجرد قول يقال مجرد قول يقال لا من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله وأيضا من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا وحده لا شريك له وشهد أن مح أنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكانه من العمل إذا هناك شروط هناك شروط ولا إله إلا الله هذه مفتاح هكذا والمفتاح له أسنان كم هي الأسنان؟ سبع أحسنت يا حسن التنبيه للشرط الذي في حديث إتبان ما هو الشرط الذي في حديث إتبان قوم لا تنظر لا لا لا, لا. نظرت صح ما قد شبعت من النظر قوم إيش لا شو السؤال ما هو الشرط الذي في حديث عتبان لا تدري أخوكم يقول لا أدري نعم قم أنت لها قم طيب جزاكم الله خيرا أن يبتغي بذلك وجه الله الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه ala fadli la ilahe illallah min ayn aukhitha hathaa Qum. ma indaka نعم قم يا أخانا هذا قم لا ما هو أنت سريح الله يحفظكم ها موسى قال يا رب ما قال علمني كيف قال علمني كلمات أدعوك بها فقال قل لا إله إلا الله على كل عبادك يقولون هذا صحيح إيش لا لا لن... أي نشرح نشرح لا بقى. هو كما يقال التأويل فرع التصحيح التأويل فرع تصحيح لكن نشرح ما ذكره المؤلف طيب التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً من من يقولها يخف ميزانه منين خذ هذا نعم حضرة مالت بهن لا إله إلا الله النص على أن الأراضين سبع كالسماوات موجود هكذا أن لها لهن عمارا وهم الملائكة يعمرونها هكذا إثبات الصفات خلافا للأشعريّة الأشعريّة يثبتون سبع صفات هكذا ويؤولون الباقية الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان يعني القول باللسان فقط ليس معناه أنك تركت الشرك هو العلم بمعناها والعمل بمقتضاها الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله نعم فيه الرد على النصارى نعم فإنهم قالوا هو الله وفي بعضها ابن الله ونحن نؤمن بنبوته ورسالته عليه السلام فهل هم يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته لا الخامس عشر معرفة اختصاص إيسى بكونه كلمة الله بكونه ولد بلا بلا أب وأن كلمة الله كن فكان. السادس عشر معرفة كوني روحا منه وأن من هنا للابتداء ابتداء الغاية لا من للتبعينه كما يشبه النصارى السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار لأنه غفر الله له على ما كان أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إذا كان يعتقد أن الجنة حق والنار حق طيب معرفة قولي على ما كان من العمل فيه التجاوز عن السيئات والذنوب لمن كان موحدا لمن كان موحدا هذا فيه فضل التوحيد وأنه يكفر السيئات والذنوب التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان من أي حديث أخذ هذا قم يا صهيب من حديث أبي سعيد الخدري أن الميزان له كفتان طيب. ماذا في ذكر الوجه؟ الميزان له كفتان طيب ماذا قال المؤلف إثبات أن معرفة أن الميزان له كفتان الظاهر هذا الميزان الذي توزن فيه الأعمال طيب ماذا قال بعدها معرفة ذكر الوجه من اين اوخذ هذا نعم يبتغي بذلك وجه الله ففيه اثبات صفة الوجه لله عز وجل طيب انا راضي توضي اتفضل وجزاكم الله خير